كم من أخ عرفناه وصديق ألفناه طوى الزمان صفحته ومضى به قطار الحياة فودعنا ورحل ولم يبق لنا إلا الذكريات ولا إن عز في الدنيا اللقاء فبالآخرة لنا رجاء عشرته عشرين مرت كأس راضي الحمام وتصرمت أيامها ومضت كما يمضي الغمام عشرته عشرين عام مرت كأس راضي الحمام وتصرمت أيامها. ومضت كما يمضي الغمام لا نستغله بظله إلا وآقر أن السلام كانت كحل من عاطرين يا ليتنا دون نانيا ما ج الخيال بخاطري الذكريات لها احتدام فبدى لسابق عهده عقد بديع الانتظام ما ماجى الخيال بخاطري والذكريات لها احتدام فبدى لسابق عهده يقدم بديع الانتظام نختال بين الزهر في الروضة لا نخشى الملام إن تشرق الشمس لنا عند الشروق لها سام أو تغرب الشمس لنا عند الغروب لها ملام والبدر ينصت باسما قد سره حلو الكلام أو تغرب الشمس لنا عند الغروب لها ملام والبدر ينصت باسما قد سره حلو الكلام أشكو إليه مصائبي فيكفكف في الدمع عسجام ويرق ثم يصيبه من حر ما ألقى السقام عشرون عاما قد مضت عام مضام من بعد عام واليوم لم يثبت لنا نودينا غير السلام عشرون عاما قد مضى عام مضام من بعد عام واليوم لم يثبت لنا ودنا غير السلام ومشاعر مكتومة اخراجها منا حرام ما خان أو خن ولكن الزمان له احتكام يا صاحبي إن من بيننا ستر الظلام فلأنت نور عن العين القتام يا صاحبي استداد من بيننا سترى الظلام فلأنت مشرقون يجلو عن إن يحجبك عن العيون فأنت في جفني تنام الشمس نبصر نورها بالرغم من كثب الغمام إن يحجبك عن العيون فأنت في جني تنام الشمس نصر نورها بالرغم من كثب الغمام سأراك في البسمات في النسمات في بدر التمام وأراك صوت بلابل وشدا يفوح به الخزام يا أيها الطير الذي قد جاب دنيانا وحام بلغ أخي محبتي بلغه ما عشت السلام يا أيها الطير الذي قد جابتني انا وحام بلغوا خي محبتي بلغوا ما سلام يا ايها الطير الذي قد جابتني انا وحام بلغوا خي محبتي بلغم و سلام.